قالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون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 قلب فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء إلى ضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين.